وَأَدَمَ وَنُ حَ وَآلَ إِبَ الرَهِ وَآلَ إِبَهِم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أن تستميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني والله اعلم بما وضعت سوى ليسنك ركن ارفع وانني سميت وَإِنِّي أُوذُ بِكَ وَأُذَرُ يَتَامَى مِنَ الشَّيْطَانِ وبول حسن وان بث نبتا حسنا وقفل نفسكيريا كلما دخل عليها زكريا المحراب أجب عدها رزقا قال يا مريا لك هذا قالت هو من عندك شَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ <تصفيق> هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي عيبه انك سميع الدعاء فنادى الملائكه يكه تو هو في المحارب فنادته ان الله يبشرك بيحيى مفنقا بكلمة من الله مصدق Allahyı Və səyida Və həsura Və nəbiyyə Və səyida Və həsura Və, nəbiyə, və ذِبَلَ غُنَيَ الْكِبْرُ وَمَرَاتِعَا قَدْ كَفَى بِكُمُ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يشاء قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وقد بلغني الكبر وامرأتي واركذلك ان الله يفعل ما يشاء وعلى ربك جعلت كل رك ككثير وَسب ببح بالعاش وال وَإِذْ طَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وا حسب فانك وحانك على نسائي العالمين يا ما قنوتي لرب بك وسجدي وركعي مع الركعين ذلك من أنباء الغيب نوحي لَيْسَ وَمَا كُنْتَ لَتَهْدِي وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ إن الله يبشرك بكلمة من اسمه المسيح وعيسى بن مريم اسمه المسيح عيسى بن مريم عجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين Oyyəkələm nəsə fəlməhdi vəkəhləm vəmin əlçələm Oyyəkələm nəsə fəlməhdi vəkəhləm vəmin əlçələm طالحين قالت رب أن ما يكون لي ولد ولم انك ذللك الله يخلق ما نشاء اذا قضى امرا فإنه يقول فرضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكم تَوَّتْ تُرَاةَ الْجِيلِ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي أني أخلق لكم من الطير كهيئة الطير فأنفخوا فيه فيكون طيرا بإذ وَاُبَرِّئُ الْأَكْمَهَ وَمَنْ أَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا وما تتخرون وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاتِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ اتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدون هذا صراق مستقيم تَبَّنَنَ السُّل تَبَّنَنَ السُّل فَتَبَ مَا مَعَ الشَّهِيدِين وَمَكَرُوا ومكر الله والله خير الماكرين ومكروا ومكر الله ورافعك إلي إني متوفيك ورافعك ومطهرك من الذين كفروا وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا وجعل الذين اتبعوك فوق وَذكَ صَر إلَ ي مِقام سَُّ إلَ مَو يكُ فَأَح قُ بَكُ في تخالفون ثم الى يوم ويرجعكم بينكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون مختلفون صدق الله العظيم